الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث ايها الاحبه فيما قص الله تبارك وتعالى من خبر آدم صلى الله عليه وسلم مع ابليس في هذه السوره الكريمه سوره البقره الله تبارك وتعالى يقول وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين يا آدم أسكن أنت وزوجك حواء الجنة وتمتع بما فيها من النعيم والثمار وما إلى ذلك تمتعا هنيئا رغدا واسعا وكل منها رغدا حيث شئتما والرغد والذي لا مشقة فيه ولا عناء ولا كلفة مع ما فيه من أنواع الملاذ والنعيم حيث شئتما في أي مكان تشاءني في الجنة ولا تقرب هذه الشجرة شجره معينة الله عز وجل أعلم بها ولا حاجة إلا الخوض في تحديدها لأن ذلك لم يرد عن الله تبارك وتعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان في هذا مصلحة ونفع لأخبرنا لا الله عنه وإنما جاء ذلك في بعض المرويات من أخبار بني إسرائيل التي لا يعول عليها فتكون من الظالمين المتجاوزين لحدود الله جل جلاله وتقدست أسمائه يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أسكن أنت وزوجك الجنة هذا الأمر لا شك أنه في حقيقته يدل على أن هذه السكنة مؤقتة لأن الله تبارك وتعالى قال قبل ذلك واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فخلقه الله تبارك وتعالى لذلك وامتحنه بهذا الامتحان فكان الله تبارك وتعالى يعلم قبل خلقه أنه سينتقل من الجنة ويصير إلى الأرض أسكن أنت وزوجك الجنة ولاحظوا التعبير هنا بذكر الضمير المخاطب ما قال أسكن وزوجك الجنة وإنما قال أسكن أنت وزوجك الجنة فهذا فيه مزيد تقرير وتأكيد لمعنى الضمير المستتر في قوله أسكن فقال أنت ليصح العطف عليه ولألا يكون أيضا تابعه المعطوف عليه أبرز منه في الكلام يعني لو قال أسكن وزوجك فالزوج ظاهر يعني الزوجة فيكون المخاطب أصالة هو آدم صلى الله عليه وسلم فيكون مستترا والزوج وهو حواء ظاهر فيكون أظهر منه فقال اسكن أنت فأظهر الضمير هنا وعطف عليه والزوج يقال للرجل ويقال للمرأة أيضا كل ذلك يقال له زوج وقد ذكرنا في بعض المناسبات في درس التسهيل وغيره أن الأفصح في كلام العرب أن يقال للمرأة زوج امرأة الرجل يقال لها زوج وأن هذا هو الذي جاء في التعبير بالقرآن في جميع المواضع وكذلك أيضا جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعروف في كلام العرب مع أن التعبير بزوجه صحيح من جهة اللغة العربية إلا أنه قليل في الاستعمال وليس هو الأفصح لكنه ليس بلحن وذكرنا في ذلك الموضع أو تلك المناسبة قول الفرزدق وهو شاعر يحتج بشعره قال إن الذي يسعى ليفسد زوجتي علي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها الذي يسعى ليفسد زوجتي قال زوجتي ما قال زوجي معنا الأفصح والأشهر زوجي للمرأة وهنا قال اسكن أنت وزوجك الجنة اسكن هذا أمر والمقصود به هنا الامتنان التمكين والتخويل بسكن الجنة وليس هذا الأمر باعتبار أنه مطالب بأن يسعى بنفسه لسكن الجنة فهذا أمر لا قدرة له عليه ألي يستطيع أحد أن يذهب ويسكن في الجنة؟ الجواب لا ولكن حينما قال الله لآدم هذا أسكن أنت وزوجك الجنة فهذا يقال على هذا السبيل لا أن يسعى هو ليبحث عن الطريق الذي يتوصل به إلى الجنة فيتخذ ذلك سكنا وإنما هو أمر تمكين له وتخويل بسكن الجنة وامتنان عليه بذلك ثم ايضا حينما أمره بهذا قال وَكُلَ منها يعني من الجنة رغدا حيث شئتما هذه الجنة كلام أهل العلم في هذا معروف هل هي الجنة المعروفة أو أنها جنة أخرى الذين يقولون إنها جنة أخرى لا دليل على قولهم هذا هذه تفيد العهد وهذا العهد هو العهد الذهني فالجنة المعهودة في أذهان المخاطبين ما هي؟ هي الجنة المعروفة ولا يقال إنها جنة أخرى وليست الجنة التي يصير إليها أهل الإيمان في الآخرة وهذا يدل أيضا على أن الجنة موجودة ومخلوقة وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم خصف نعلي فلال رضي الله تعالى عنه في الجنة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفتها وأحوالها وكذلك جاء في القرآن فالجنة موجودة مخلوقة الآن وفيها الحور. والولدان وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة وفي أنهار الجنة وأرواح, أهله وأرواح أهل الإيمان أخرى برى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنها تعلق بالجنة على كل حال هذا يدل على أن الجنة موجودة وكذلك النار أيضا مخلوقه موجودة الآن وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى بعض ما فيها رأى فيها عمر بن لحي الخزاعي الذي غير دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو أول من جاء بالأصنام إلى جزيرة العرب وأول من سيب السائبة ورأى فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج يسرق المتاع بمحجنه عصى لها نهاية معقوفة يضعها خلفه فيسرق متاع الناس فإذا تفطنوا له قال هذا مما تعلق بالمحجن يعني من غير قصد فإن لم يتفطنوا له انطلق وذهب به فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في النار رآه في النار صاحب المحجن فهنا قال اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما كل الأكل من أعظم أنواع النعيم والملاذ التي تطلبها النفوس وهنا هذا الأكل أباح الله تبارك وتعالى لآدم صلى الله عليه وسلم ولزوجه أن يأكل من الجنة من حيث شاء فحيث هنا تدل على المكان المبهم يعني من غير تحديد ولا حصر فهذا يدل على الإطلاق في الإباحة من أجل أن يأكل من ثمر الجنة من أي نوع ومن أي صنف ومن أي موضع سوى الشجرة التي نهى الله تبارك وتعالى عن الأكل منها فهذا يدل على التوسعة في الأكل ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فهذا نهي والنهي للتحريم ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فزاد في المنع والحظر ببيان الصفه يعني ان اكلتما من هذه الشجرة فانكما تكونان من الظالمين والظالم هو الذي قد وضع الشيء في غير موضعه وكل من عصى الله تبارك وتعالى فقد فقد ظلم واعظم ذلك هو الاشراك بالله جل جلاله وتقدست أسماءه إن الشرك لظلم لظلم عظيم فهذا علق الله تبارك وتعالى به النهي عن هذه الشجرة مبالغة في تحريم الأكل منها ووجوب الاجتناب ولاحظوا أن النهي هنا جاء بهذه الصيغة ولا تقرب هذه الشجرة ما قال ولا تأكلها وإنما قال ولا تقرب والقاعدة أن النهي عن قربان الشيء عن أبلغ من النهي عنه فاذا قل لا تقرب كذا فهو نهي عنه وزيادة مبالغه في النهي ويكون ذلك ايضا نهيا عن كل سبب يوصل إليه كل سبب يوصل إلى هذا المنهي عنه ولا شك أن مقاربه الشيء المحظور مقاربة الممنوع أدعى إلى ترك أدعى إلى فعله وانجذاب النفوس إليه فهذه المقاربة يوجد معها من دواعي النفس لا سيما مع حبة الشيء والرغبة به والنفس الأمارة وما تأمر به وما يأمر به الشيطان ويزينه من الخواطر والوساوس وكذلك شياطين الإنس فإن ذلك يكون داعيه الى الوقوع فيه ومقارفته فاذا كان الانسان يالف مقاربه هذا الشيء فهذه المقاربه حينما يالفها تكون سببا للمحبه وتدعوه نفسه الى مواقعه ذلك ويغفل عن نهي الله تبارك وتعالى وتحريمه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بان من حام حول الحما يوشك أن يرتع فيه وقد ذكر أهل العلم كالشاطبي رحمه الله بأن التوسع في المباحات يفضي إلى الوقوع في المشتبهات وأن الوقوع في المشتبهات يفضي بصاحبه إلى مواقعة ما حرم الله تبارك وتعالى فهنا جاء النهي عن مقاربة هذه الشجرة فالسبب الداعي إلى الشر منهي عنه فمقاربتها تدعو إلى الأكل منها ويؤخذ من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قد يمتحن العبد فينهاه عن شيء قد تتعلق به نفسه وتحبه ابتلاء واختبارا ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة بل قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فالصيد إذا رآه الإنسان استفزته رؤيته فينبعث في نفسه من الدواعي والإقدام والاندفاع لطلب هذا الصيد ما لا يخفى فكيف إذا كان من القرب بمكان بحيث تناله اليد من غير حاجة إلى مطاردة وملاحقة ووسائط بهذه الجوارح التي يصيد الناس بها بل هذا يأتي ويستعرب بين يديه تناله أيديكم ورماحكم ما يحتاج إلى ملاحقه ومطارده يأخذه بيده أو ينخسه ويطعنه برمحه فهو قريب جدا. بين يديه ابتلاء واختبارا كما ابتل الله عز وجل بني إسرائيل اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ظاهرة تأتي على الشاطئ ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك يبلوهم الله آكذا كذلك الاختبار يختبرهم الله تبارك وتعالى فالإنسان قد يختبر يبتلى بصفقة بمال يتحصل له بشيء محرم قد يبتلى بنظر محرم يتيسر له وهذه الوسائل والوسائط اليوم التي أصبحت في يد الصغير والكبير يشاهد فيها ما حرم الله هذا ابتلاء من الله عز وجل يعلم الله من يخافه بالغيب تناله أيديكم ورماحكم فهي قريبة المنال هذه المشاهد التي لربما تنجذب إليها بعض النفوس ويغري بها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ليعلم الله من يخافه بالغيب فهنا جاء الامتحان بهذه الشجرة فتكون من الظالمين الفاء هنا تدل على التعليل وترتيب ما بعدها على ما قبلها وهذا الذي يسميه الأصوليون بدلالة الإيماء والتنبيه يعني أن الأكل من الشجرة أن معصية الله تبارك وتعالى تكون سبباً لي الظلم ليصير العبد ظالما ليكون العبد ظالما ليستحق الوصف بالظلم أتكون من الظالمين يعني في جملة في جملة الظالمين وهذا أعلق بهذا الوصف كما ذكرنا في الليلة الماضية عن ابليس الذي استكبر وكان من الكافرين كان من الكافرين في جملتهم وذلك لعلوق الوصف به فهنا فتكون من الظالمين ومن ثم فإن من ارتكب محارم الله وانتهك حدوده أو ترك ما أمره الله به فإنه من الظالمين فإن الظلم يكون بين العبد وربه ويكون بين العبد ونفسه ويكون بين العبد وإخوانه ولهذا قال آدم صلى الله عليه وسلم حواء رحمها الله بعد الأكل من الشجرة وما تبين لهما من الظلم ربنا ظلمنا أنفسنا آفوا أنهم وقعوا في مثل هذا استفاقا بعد هذه المعصية فهذا كله يدعونا أيها الأحبة إلى الوقوف عند هذا المعنى إذا أرادت النفس أن تطلب شيئا حرمه الله عز وجل عليها فليتذكر أن هذا ليس له وأنه إن أقبل عليه فهو ظالم فيكون موصوفا بالظلم يكون من الظالمين نتوقف عند هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم صلى الله على نبي محمد وعليه وصحبه السلام